بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احد حدا وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَإِنَّنَا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسَانُ سَوَا الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كِذْبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ ظَنٌّ كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها منئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع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 كنا فرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به